لآل لأ... القرآن الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أليك يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Oiph людей if not in your head Amen. Oh, oh. Oh.